مرحبا هلا هلا أبو جاسم وينك انت احنا في مولد الامام الصادق حياكم ويانا رضى علي علي ابن ابي للعبدين <سؤال> <تصفيق> صلوات ربي عليه ولا ابنته المعصومه صلوات, صلوات <الليه> اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على العلم الزاخر والنور الزاهر والنسل الطاهر اللؤلؤ المكنون والسر المخزون أصدق ناطق من غارب وشارق أبي عبد الله الصادق يروى أن أبا القاسم النبي محمدا إذا ولد ابني جعفر بن محمد ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب فسموه الصادق يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد الصادق عليه السلام كان ربع القامة أزهر الوجه حالك الشعر جادا أشم الأنف أنزع الرقيق البشرة دقيق المسربة على خده خال أسود وعلى جسده خيلان حمرة وكان اسمه جعفر ويكن أبا عبد الله وأبا إسماعيل ويلقب بالصادق والفاضل والطاهر والقائم والكافل والمنجي وإليه تنسب الشيعة الجعفرية من أمة جده النبي salli ala Muhammad وأمه السيدة المكرمة فاطمة المعروفة بأم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر وأمها أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وكانت سيدة جليلة وعالمة ومحدثة وكانت في أحد الأيام تطوف بالكعبة عليها هناك سا ام متنكره فاستلمت الحجر بيدها اليسرى فقال لها رجل ممن يطوف يا امه الله اخطئت السنه فقالت اننا لا عن علم وكيف لا تكون كذلك وابنها الإمام الصادق عليه السلام وزوجها الذي بقر العلم بقرا وأشبه الناس بالنبي وآل محمد ولما حملت بالإمام الصادق عليه السلام فإنها كعادة أمهات الأئمة لم تجد وجعا ولا ألما بل تجد اتساعا في جنبها وفي يوم ذكرى ولادة النبي السابع عشر من ربيع الأول في سنة ثمانين للهجرة شعت الأنوار من دار الإمام الباقر عليه السلام وإذا بأم فروة قد وضعت الإمام الصادق عليه السلام يا ابن ابي طالب صلوا